لا ح ج ة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا و إ ل ي ه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم د ا ح ظ ة عند ربهم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 ب عباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرف ا ل آ خ ر ه نزد له في حرفه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 ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات ق ن لا اسالكم عليه أ ج ر ا إ ل ا ا ل م و د ة في القربى ومن يقترف حسنه نزله د فيها ح س ن ا ان الله غفور شكور ام يقولون افترى على الله كذبا فان يشاء الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته إن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 وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما خلقوا وينشر رحمه وهو الولي الحميد ومن آ ي ا ت ه خلق السماوات و ا ل أ ر ض وما ب ف فيهما من ذ ا ء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 ا ا ل إ ن س ا ن كفور لله ملك السماوات و ا ل أ ر ض ي خ ل ق ما يشاء يهب لمن يشاء إ ن ا ث ه ويهب لمن يشاء